ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من الله تعالى فلا مبل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد باب صلاة التطوع ويا أفضل تطوع البدن قوله سمو الله عليه وسلم وعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة بعد الجهاد بقوله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وحديث ذروة سنامه الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه قال أبو الدرداء العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم وأفضلها ما سن جماعة أفضل التطوع ما يسن في جماعة وأكدها الكسوف يبقى أفضل ما يسن جماعة والكسوف صلاة الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها فالاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى ويترك أخرى فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة فالويت لحديث بريد مرفوعا من لم يوتر فليس منا رواه أحمد وضعيف وأقله ركعة لحديث ابن عمر ابن عباس مرفوعا الوتر ركعة من آخر الليل وأكثره إحدى عشرة لقوله لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة وأدنى الكمال ثلاث بسلامين لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ثلاث بسلامين يعني احنا شفع واتر. هي هذا هو المسمى الدارج وهذا المسمى عرفي وليس شرعي يعني ليس هناك في الشرع صلاة تسمى شفع إنما هذه صفة وليست اسم يعني الوتر يتسلب طرقتين طريقة الشفع والوتر الشفع يعني زوج والوتر يعني ركعة فبيصلي ثلاث ركعات شفع اثنين شفع واحدة وتر اثنين ويسلم وبعدين واحدة في طريقة تانية للوتر اللي هي تلاتة على بعض سماها طريقة الوترية طريقة الأولى سماها طريقة الشفعية إنما مفيش مفيش صلاة تسمى صلاة الشفع هم هما اللي تنصح طريقتين للوتر الوتر بيتصلي في كذا لو بتصل ثلاث ركعات في ثلاث صور الصورة الأولى إن تصل ركعتين وتسلم وتسلى ركعة نسمه الصورة دي شفعة وتر الحالة الثانية إن تصل ثلاث ركعات على بعض بدون تسليم بدون تسليم بدون سلأ بدون تشاهد ثلاثة متصلين دي بنسمها طريقة وترية وتر الطريقة, الطريقة الثالثة الممنوعة إنك تصل لازل المغرب ركعتين وتشاهد في النص بين ركعة دي زي المغرب دي ممنوع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فالمقصود يعني أن أدنى كمان ثلاث بتسليمتين اللي هي شفع والبتر صلي ركعتين وتسلم وتجيب ركعة ويجوز بواحد ثردا ثلاث ركعات وسلم واحد ثردا لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث ليفصلوا فيهم ده ضعيف ولكن ورد بأدلة صحيحه أخرى. وقت ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت الوتر ما بين بعد صلاة العشاء لغاية الفجر طلوع الفجر طلوع الفجر يعني مش صلاة الفجر لا طلوع الفجر أذان الفجر بينتهي الوتر بعد كده بيصلي قضاء الحديث يا أبي سعيد مرفوعا أوتروا قبل أن تصبحوا وحديث إن الله قد أمدكم بصلات هي خير لكم من حمر النعم حمر النعم النعم اللي هي الإبس لابن الحمراء وهي أنفس أموال العرب وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر حديث صحيح ويقنط فيه بعد الركوع ندبا يعني يستحب في صلاة الوتر أن يقنط فيه بعد الركوع ندبا يعني استحبابا هل هذا في رمضان فقط أم في النصف الأخير من رمضان أن في رمضان كله أن في السنة كلها الحنبلة أرادوا كل السنة يستحب للإنسان أن يقنط بعد الوتر في العام كله حتى لو بصد الوحد ينتهي بعد الركوع يرفع عيده ويدعو. لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمر وعليه أنهما كان يقنطان بعد الركوع فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز يبقى طريقة القنوت له موضعين الموضع الأول بعد الركوع هذا الأفضل بعد الركوع أفضل ويجوز قبل الركوع لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقند قبل الركوع ولكن الأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل أن يقند بعد الركوع بعض الأئمة بأحيانا يريد أن يعلم الناس شيء جديد فيأتي ويقنط قبل الركوع خلاص ومن طول القنوط الناس بتنسى ان هم لسه مركعوش فأول ما يقول إيه؟ الله أكبر يزجده لانهما مش متعودين على ان هم بعد القنوط يركعوا يزجده وهو يركع هو عارف ويعمل ماهيه والناس نسئ يجي يقول سمع الله ورحمه الناس تفتكر هو هم مراكعوش فوضع الناس في حرج فالمفروض قبل ما يعلم الناس بطريقة عملية علمهم بطريقة نظرية يقول لهم ايه هو الحكم وحن ايه وبعدين هو ما يعملش حاجة فاضلة لهذا ده بيعمل حاجة مفضولة الافضل هو القنوط بعد الركوع هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحيانا يقنط قبل الركوع وروى عن ابن مسعود أنه كان يقنط في الوتر وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنط وقال أبو بكر الخطيب الحديث التي فيها قنوة قبل الركوع كلها معلولة يعني إيه لصح منها صح بالعفو أبو بكر الخطيب الخطيب منه خطيب البغدادي اه ورد حديث صحيح ولكن أبو بكر الخطيب البغدادي علها انما الشيخ ابن صحح منها فالمقصود ان اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بعد الركوع والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركوع يعني ثبت يعني صح بالكاد كده ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنت بعد الركوع فالافضل أنه يخمد بعد الركوع ما ما غلطش الناس يعني. ولا يتعمد أن يأتي بالغريب ساعات بعض الأئمة بيبقى عنده نفسيا كده نوع من الرياء يعني عايز يظهر للناس ان هو متعلم فيجي يعمل ايه يشوف الحاجات الغريبه اللي الثقات ويحاول يعملها عشان الناس لما تستغرب يبين لهم فلما يبين لهم يعلم عليهم بقى آه وأحياناً يغلط النبي صلى الله رغم أن ما فعله هو غريب يصح ويجوز ولكنه غريب فالمفروض الإنسان يبقى نفسيته متزنة لا يأتي بالغريب إلا إذا كان فيه مصلحة كبيرة إن كان فيه مصلحة كبيرة يعلم الناس يقلنهم في درس إن في ورد أنه كان يقنو أحياناً قبل الركوع بس اللي عايز يقنو يقنو قبل الركوع ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنو بعد الركوع, الركوع ولبأس أن يدعو في قنوته بما شاء لأن عمر رضي الله عنه قنت بصورتي أبي. صورتي أبي. صورة. قال ابن سيرين كتباه ما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. إيه بقى صورتي أبي. صورة كانت في القرآن ونسخه. اللهم دع صورتي أبي. الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إننا نستعينك ونستهديك. ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفو دي الصورة الأولانية الصورة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونقشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق خلاص. دول السورتين إلى قوله ملحق كانوا في مصحف أبي بن كعب ونسخوا كان عبارة عن دعاء كانوا قرآن ونصه سميت سورتي أبي كانت في مصحف أبي نعم هو الدعاء كان ابن عمر كان عمر بن الخطاب يصلي به يدعو بهم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 وإنه لا يذل من وليت ولا عز من عديت تباركت ربنا وتعليت فيسكت ولا يرد على الإمام بشيء لا يقول نشهد يا الله وذكر ذلك الشيخ المطيعي في تحقيقه للمجمور وعلق على هذا الحديث وقال هذه بدعة عند المصريين يفعلوها الشيخ المطيعي لا عند تعليقه على هذا الموضع في كتاب المجموع حقا ونشهد ويا الله ذكرها الشيخ المطيعي كان هو الشيخ المطيعي رحمه الله أكمل المجموع وحقق ما كتب منه كان أول ما أول من كتب المجموع الوام النووي ومات عند أبواب الربا فأكمله السبكي فلما مات ظل الكتاب لم يكمل حتى أكمله الشيخ المطيع حقق ما كتب منه وبعدين أكمل الباقي فعند هذه كلمة قال أنها بدعة وأنه فعلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته ولا من الصحابة ولا التبعين أنهم كانوا يقولون هذا القول نشهد ويا الله وحقا إنما يسكت أول ما يقول إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يرد إنه لا يذل من وليت ولا يعز من علي تباركت ربنا وتعالى ها آه التأمين صنع رواه أحمد وربه له والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوت اللهم اهدني إلى وتعالي وليس فيه ولا يعز من عليك الحسن ابن علي. مات مات النبي صلى الله عليه وسلم والحسن عنده كم سنة؟ كم؟ 13 والحسن ولد امتى؟ سنة 3 هجري. خلاص تولد سنة 3 هجري في السنة الثالثة. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعنده كم سنة؟ من سبع لثمان سنوات فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء هو قبل أن يموت طبعا يعني في أقصى تقدير أن الحسن كان عنده سبع سنين في تعليم من الضعات آه فده يدلنا على أمر خطير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم الصبيان الأذكر والأدعية صبري عنده سبع سنين النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه دعاء قنوت الوتر. وهذا الأمر ممكن يبقى واحد كبير عنده خمسين سنة وليسا مش حافظ فمعنى كده إن إحنا لابد أن نهتم بأولادنا بتحصيد بتحصيد الأولاد الأذكار والأدعية حتى في سن مبكر زي ما بيحفظ القرآن يحفظ فيها أذكار وأدعية ويقول وي ويقول أيضا اللهم إن نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لحديث عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره رواه الخمسة والرواية بالإفراد وجمعهما المؤلف وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام والمأموم في الدعاء شارك الإمام الإمام في الدعاء ليشارك الامام المأموم في الدعاء، صح كذا؟ الذي يشارك الإمام في الدعاء، آه الإمام المأموم يبقى المأموم الفاعل، صح المأموم الفاعل أن يشارك الإمام المأموم في الدعاء. الإمام يدعو ويشارك الإمام المأموم أن يشاركه الإمام ولا يستحب للإمام أن يدعو بصيغة الإفراد إلا في سجوده أو في دعائه الخاص أما في الدعاء الذي يؤمن عليه المأمومون لا يستحب له أن يقولها بصيغة الإفراط هذا من الجفاء يعني مثلاً اللهم هدني في من هديت ونسل الأمين كان الناس دي كلها جاية عشان تدعوه هو، يعني وهكذا، فالمفروض يقول اللهم إنا نعوذ عشان نستجل نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستحب في الدعاء بعد ما انتهى من دعاء القنوت أن يصلي على النبي، حديث الحسن بن علي السابق لأخره وصل الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وحديث الطائي. وعن عمر الدعاء مطوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء. حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم حديث ضيفة ولكن من السنة أنه يصلي على نبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم إن سمع لا نعلم فيه خلافة قاله إسحاق ولحديث ابن عباس ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصدر هنا يقول يستحبل المأموم أنه بعد ما يخلص الدعاء بيده كده يمسح وجهه خلاص في ناس يدون جاء مسح وشار مسح ايه صدرها وبعدين ايه عملها كيه على ايديها الزيادة ديت الصدر والادين وبقية الجسم حدش قالها هو بيزودها من عنده اخو زيادة بركة أما مسح الوجه ففي خلاف العلماء هل يمسح الوجه بعد الدعاء أم لا؟ وهذا الخلاف كله سببه هو الأحاديث. لو الأحاديث صحت في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وبعد الدعاء هتبقى صحيح. لو الأحاديث كل الأحاديث ضعيفة هتبقى ضعيف والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له جزء في مسح الوجه بعد الدعاء وذكر في أن كل ما ورد في مسح الوجه بعد الدعاء ضعيف. لا يصح شيء في مسح الوجه بعد الدعاء. سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. لعموم حديث ابن عمر. حديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. ضعيف. رواه الترمذي. قول الصحابي في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. ضعيف برضه. رواه أبو داود وابن ماجه. ها؟ عندوك صحيح؟ لا غلطة الله مظنيه هو ضعيف. آه بعد ما تدعي تحط يدك على رأسك. ما لا تمسح به مواجهه. لم يرد فيها في مسح الوجه شيء. السنة نك تضع يدك بعد الدعاء مباشرة. لا تمسح بها لا وجهك ولا يدك وبدنك. والذي ورد في مسح الوجه والبدن هو حديث الرقي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام جمع كفيه وحطهما على فمه وقرأ فيها فيهم الإخلاص والمعوذتين ونفث ثلاثا. النف إن هو يخرج صوت بلا ريق كده بس من غير ريق ثلاثا ثم يمسح بهم وجهه وما قدر أن يمسح من بدنه ثلاث مرات وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في قبل النوم ليحص النفسه وكان يفعل ذلك في الرقية إذا أراد أن يرقي نفسه أو يرقي الصبياء طفل صغير عايز يرقيه وهذا الأمر مهجور كثير مننا يهجره لا يفعله. كان في يفعله يومية. فالإنسان المفروض يرق نفسه ولا ينتهي نفس نفسه في الرقية يومية. واحيانا بعض الناس الحمد الله كل الرق الثابتة يرقي بها ما فيش حاجة يعني. ولكن المقصود إن بعض الناس لا تعتقد في الرقية إلا إذا جاءت من آخر. وهذا أمر خطير في العقيدة الإنسان يرقي نفسه بنفسه هذا الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة يرقي نفسه بنفسه إذا احتاج إلى راقي هذا في حالات لا, لا لأنه لا يعتقد بأن الراقي له أثر إنما الرقية بما فيها هي التي لها أثر سنرقي نفسه بالقرآن وبالأدعية هي المؤثرة ليس الراقية والمؤثر وكما قال ابن قيم في زاد المعاد أن الراقي حريص على شفاء نفسه من غيره فيكون استحضار قلبه أقوى من غيره لو واحد بتطلب منه الرقية مش سيكون مستحضر أو ناوي وعزمه قوي مثلك أنت صاحب المرض وأنت تحمل هم عنه فيقول أن الأفضل أن الإنسان يرق نفسه بنفسه وأحيانا الإنسان برضو في نظر الرقية أنه لما يجي يرق نفسه يرقي نفسه مرة الى نفسه ما صحاش لك ده مش نفع مش احسن من الادويه والرقيه كالدواء هو الدواء لما بياخد معلقة بيصحى لما ياخد حبايه مضاد حيوي وما صحاش الدكتور بيقول له ايه لا هو ما بيجيبش اثر الا بعد خمس ايام اما تخلص الشريط فيصبر ويقول اه ده هو هيجيب نتيجه هو مش معنى ده هيجيب نتيجه ده مش هيجيب نتيجه هذه من اذغات الشيطان الرقية كالدواء تستمر في الرقي استمرار يوميا ثلاث مرات بعد الأكس تصح قبل أن تنام يوميا كما أن أحد نا... نا... بعض ناس المسحورين لما ننصحهم بقراءة سورة البقرة يقول لي يا شيخت ما أنا قرأتها وما فيش فائدة كم مرة أرد هم وهو يظن أنها إيه بمجرد قراءتها تنحل إنما هي على حسب قوة السحر يقرأها يوميا لمدة عشرة أيام خمستاشر يوم لمدة شهر هو روح قت قراءة يومية بتجيب نتيجة بعدها ب ب بفترة آية جوز الرافع الصحابة رافوا كثير وكوريا القنود في غير الوتر القنود في الوتر ده ثابت بالإجماع أو بالسنة طب القنود في في الصلاوات بقى زي قنود في صلاة الفجر وبين هنا في غير الوطر يعني في جميع الصلاوات القنوة في الفجر ورد فيها خلاف بين العلماء القنوة في الفجر هل هو سنة ولا لا ورد حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى مات هذا الحديث ضعيف وإن صح يحتمل معاني منها القنوة هنا طول القيام طول القيام لأن كلمة قنوت يعني الخشوع والسكوت قوموا لله قانتين لما نزلت هذه الآية الصحابة كان عمّلوا إيه؟ سكتوا كانوا بيكلموا في الصلاة يعني كانوا في عهد الصحابة كانوا قبل أن تنزل هذه الآية كان هو بيصلي يأمر ببعض حاجاته في البيت يا فلان افعل كذا هو بيصلي ويكمّل واحد جنب زن وقولوا طب انزح شوي يتكلموا بعض أول ما نزلت هذه الآية كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة فلما نزلت هذه الآية سكتنا وقوموا لله قانتين، فهموا منها أن القنود هنا الخشوع والسكوت فصدق خرج منها حكم أن من تكلم في الصلاة بطرة صراط فإذن كلمة القنود لها معاني مختلفة لماذا حملناها على الدعاء رغم أن أحد معانيها نقول بأن حملها على الدعاء لابد أن يتصرف في الأدل دليل حديث مالك الأشجعي قال هو أبو مالك الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر قال أي بني محدث يعني هذه البدعة بعد موت علي بن أبي طالب، وصححه رواه أحمد والترمذي وصححه وعن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة رواه درقطني وضعيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط في الفجر إلا في النوازل في النوازل يقنط في الصلاوات الخمسة ولا يخص صلاة عن صلاة لما تنزل نازلة بالأمة يقنط فيه أما خصوص الفجر بالقنوط هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أورد عن الصحابة فيه فكله ضعيف أورد الإمام البيهقي في سنن أثر كثيرا عن الصحابة أنه كانوا يقنطون في الفجر وكلها ضعيف لم يصح فيها شيء وما صح هو هذا الحديث أنه لما صلى وراء أبو بكر وعمر وعثمان وعليه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون وقال هاي بني محدث محدث يعني هذه بدعة محدثة ضعيف يقنت في الخمسة ثبت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في النوازف كان شهرا يقنت فيه على قبيلتين التي قتل كانوا يدعو شهرا كاملا في الصلاة الخمسة أما تخصيص الفجر بعض الناس لما تيجي تجي بدليل هذه يقول لك طب احنا في نازلة صح ده الأمة حالتها صح مهزومة جدا طب خلاص اقنط في الصلاة الخمسة لماذا خصصت الفجر هو عايز يبرر لك عايز يهر هو عايز يقنط في الفجر أدلة فعايز يهرب منك يقنط في الخمسة لا يقنطش خاص ورغم أن الشفعي قال بالقنوط في الفجر واستدل بهذا الدليل والإمام البغيقي استدل بما ورد عن الصحابة ولكن كلها ضعيف أفضل الرواتب سنة الفجر هنا بقى يتكلم عن انتهى من الوتر وبتكلم عن السنة أفضل شيء بعد الوتر سنة الفجر لحديث عائشة مرفوع ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كلمة الدنيا هنا معناها متاع الدنيا وكلمة الدنيا هنا لا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم زمن دون زمن إنما يقصد بها منذ خلقت إلى نهاية الدنيا يوم القيامة فمعنى كده الدنيا بما فيها ركعتين فقط ركعتين الفجر الأمة سنة الفجر فما بالك بالفريضة اللي هي أعظم من السنة وأفضل خير من الدنيا وما فيها يعني فيها من البركة وفيها من تحصيل الأجر وفيها مما لا يدركه الإنسان لأنه يؤمن بالغيب فلا يدركه حسيا لما يدركه في نفسه بعض الناس لما بيترك السنة بيجد أثر في نفسه ما يصلش السنة الراتبة يجد أثر في نفسه تقليل في البركة وعدم التيسير في الأمور لأن الله عز وجل يحب النوافل أحب شيء على الله عز وجل هو فريضة وما يزال عبدي تقربوا إلي بالنوافل حتى أحب وأحب النوافل عند الله عز وجل هو الجهاد ثم العلم طلب العلم في قراءة العلم ومزكرته والدروس أفضل شيء بعدها سنة الفجر بعد العلم والجهاد الجهاد وبعدين العلم وبعدين الوتر وبعدين سنة الفجر فسنة الفجر أفضل شيء يتطوع به المرء على الله عز وجل وحديث لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخير حديث ضعيف ثم المغرب لحديث عبيد مرفوع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل لأكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر الصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؟ قال نعم بين المغرب والعشاء وضعيف. ثم سواء سواء يعني بقيت الراتب شبه بعض. يبقى احنا المغرب ضعيف. يبقى عندنا سبب الفجر والوتر. واختلف العلماء بين الأفضل منهم الوتر ولا الفجر. الوتر أفضل. الرواتب المؤكدة العشر لي المؤكدة. ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدهما. وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. لقول ابن عمر حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء اللي هي الفجر. كانت تاعه لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. لا يدخل هنا بتقول كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ده مين؟ حفص كان ابن عمر فحفص أخته حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذه الساعة ركعتين فترة هنا, هنا أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيختلي بربه لا يدخل عليه أحد في هذه الساعة وابن عمر عرف وكأن أمره مشهور إن بعد الأذان محدش بيخش على النبي صلى الله عليه وسلم فحفظة زوجته تدخل عليه بلا استئذان فحكت ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة كانت ساعة لأدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن الفجر صلى ركعتين فيها طبعا مع الدعاء وقت الأسحار وغير ذلك من الأمور فهذا الإنسان يتعود أن يكون له ورد يومي. معلوم أن هذا الورد غير قابل للنقاش تلفونات مقفولة والأبواب مغلقة لا حد يزعجك وتختلف ربك تستغفر والمستغفرون بالأسحار وتدعو الله عز وجل لحاجتك ويؤذن الفجر وتصلي ركعتين وتصلي الفجر ويصنق قضاء الرواتب دول يسموه الرواتب اللي هم العشرة دول في ركعتين تانيين اللي هم أربعة, أربعة قبل الظهر دول مش من الرواتب من صلى إثنى عشر ركعة في اليوم والليلة كتب له بني له بيت في الجنة الاثنشر والمع العشر رواتب زائد ركعتين كمان قبل الظهر يبقى أربعة قبل الظهر واثنين بعده وكذا ستة واثنين بعد المغرب واثنين بعد العيشة واثنين بعد الفجر ستة كمان يبقوا اثناشر دول بنسميهم دول ليس رواتب إنما العشر فيهم رواتب شيغ الإسام تمية جعلهم الاثنشر كلهم رواتب وده في خلاف نعم لا هي رواية ابن عمر بس ذكر عشر ركعات ال 12 ركعه ديت مش في روايات ده في حديث اه حديث ما نحافظ عليهم يسن قضاء الروايات مسألة قضاء الروايات ديت لو فرضنا واحد هو بيحافظ على هذه الروايات العشر وانشغل قبل الظهر مثلا وبعدين لما ذهب صلاه الظهر ذهب مسجد أذن على طول ما الحيش يصلي سنة الظهر القبلي؟ هل يجوز له أن يصليها بعد الظهر أم لا قضاء؟ الفقهاء قالوا هذا الأمر: ما دمن يسلّم قضاء، في قضاء للفرائض، في قضاء للنافع وهي أخف، فلو فاتته صلاة رتب يقضيها، وأحيانًا الإنسان بينسى الفائته. ويجي مثلاً قبل العصر يدخل المسجد يفكر قبل ما يصلي سنة العصر القبلية هل عليه راتبه إن كان عليه راتبه يقضيها من الظهر ما كانش عليه صلي سنة العصر القبلية لأن القضاء الراتبة أفضل من صلاة سنة غير راتبة لأن دي قضاء راتبة ودي سنة غير راتبة فأنت تفكر قبل ما تصل العصر لو دخلت المسجد أول المغرب أو أي سنة قبلية هل عليك راتبه سابقة كان عليك ضييفة فده يسن قضاء الرواتب آه بعد الأذن ممكن. آه ممكن يضم النوايا يبقى تحية مسجد وسن راتب ويسن قضاء الوتر لأنه صلى الله عليه وسلم قدر أعطي الفجر حين نام عنها وقدر أعطيني لتيني قبل الظهر بعد العصر النبي صلى الله عليه وسلم قدر أعطيني الفجر حين نام عنها كانوا في غزوة وكانت الصحابة مرهقة جدا، فقالوا لبلال أن ينتظر طلوع الفجر حتى يؤذن، والصحابة ناموا، وبلال لا يريد أن ينام فظل واقفا عشان ما ينامش، فنام وهو واقف. حتى أيقظتهم حر الشمس يعني الشمس طلعت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا المكان حضرته الشياطين فجمعوا الرحال وانتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر فتوضأوا وصلوا سنة الفجر القبلية ثم صلوا الفجر آه. فدل ذلك على أن من نام عن صلاة ناسيها فليصلها إذا ذكرها أو إذا استيقظ من النوم ذكرها صله، آه صلواها جماعة ده بنفس الكيفية تاع الصلاة الفجر، وقيس الباقي قيس الباقي بعد كل الصلاة كده من نام عن صلاة ونسيها فليصليه إذا ذكره، حاول ليك، وعن أبي سعيد مرفوع من نام عن وترها ونسي أو نسيها فليصليه إذا ذكره، يصليه إذا ذكره، ولكن الوتر بعد الفجر يصلى شفعا. شفح بمعنى من نام عن ورده، فليصليه إذا أصبح شفعاً واحد له وردة في الليل يصلي ثلاث ركعات قبل ما ينام لين يصل ثلاث ركعات أو خمس ركعات، فنام عنها في ليله، فقام بعد صلاة الفجر أذن الفجر صلى الظهر أو ملحقش الظهر، صلى الفجر صلاة الفجر وبعد الفجر بعد الشروق باء صلى بدل الخمس ركعتها صلوه بستة لأنه لا يوجد وطر بالنهار زود ركعة، صلى شرف كان بيصلي ثلاث ركعات يجعل يوم أربعة فالمداومة بتجعل فيها بركة يعني أنت يقول لك خلص؟ لأنه صلى كل يوم مش مشكلة النهار العقد لو انفرط الله عز وجل يحب العمل أن يكون دائم إذا فاتك تقضيه عشان يدوم أمم إنما متقطع يوم تصلي يوم ما تصليش حيبقى أمره فوش بركة ومش هتجد أثره مش كأنه واحد بياخد دواء يعني إن صلاة دواء الشرع دواء دواء القلوب لا يدركه إلا الأصحاء أما المريض لا يدرك هذا الدواء زي المريض اللي عنده صداع هو ظن إن الصداع ده حاجة طبيعية الناس كلها كدة لو في يوم من الأيام خد حبال وصداع وصحة حيعرف انه مريض صح احنا كده القلوب لما تبقى مريضة وطلع عليها المرض ظن يظن الانسان ان ده طبيعته فلما يدرك شيء من رحمة الله عز وجل في رمضان مثلا ويقعد يصلي مع الناس ويدرك الرحمة يحس بانه هو مستريح نفسيا وقلبه ما كانش كان مريض يحس هو كان مريض يطلع من رمضان يقول أنا كنت فعلا قبل رمضان مريض فعرف العلاج العلاج هو المدومة على أداء السنن والرواتب والشرع فلو الإنسان فاته شيء بقى منها يحاول أن يخضيه عشان يبقى عمل دائم وديممة العمل هي التي يأتي فيها النتيجة والأثر زي واحد مثلا مريض عمل عملية مثلا والطبيب قال له هذه الحونة تأخذها كل 12 ساعة فياخدها النهاردة وبعد ثلاث ايام يأخذ كمان واحد ولكن النهارة ايه؟ وكمان اسبوع يأخذ كمان واحد سيصحى؟ مستحيل ده بالعكس ده ممكن يزداد مرضه صح؟ هو في الطب لو انت عملت كده يبقى أنت تدمر نفسك ليه؟ لأن البكتيريا اللي موجودة في جسمك لما أنت تدي لها جرعة ضعيفة بتقوم جايمة أقليم على الجرعة دي فأخذ بالك فا تتلاءم معها. تومجية محورها نفسها إنها تتعايش مع المضاد الحيوي ده. فتيجي تأخذ درعة أقرب مش هتتأسر. هتأخذ تانية مش هتتأسر. خدت مناعة. فيضطر الطبيب إنه يغير نوع اللي إيه المضاد الحيوي عشان قطر يي يي اللي فيلو نحده. فلو أنت عملت كده أنت أنت كده بتضور نفسك مش بتصح. ولهذا من أكثر الأمور المضرة إنك تأخذ حبيت مضاد حي. حباي حباي دي معناها لن لا حتصحى ولا حتقدر تكمل بنفس الحبة لا تأخذ الشريط كله يا بلش وما إحنا من أخذنا الناس قلنا تعال زنتو بيعه يا الشريط كله يا بلش تعال زنتو بيعه فذا في حقيقة الإصرع كده أنت لو خدت لو أنت بتصلي على سطر تسيب سطر السنة مش هتحس بالإصر بالعكس هيضرك لأنك تأقلمت تأقلمت مع هذا الأمر وبقيت متكاثف الشيطان هيبدأ يؤثر في نفسك إلا ما فات مع فرضه وكثر فالاولى تركه هنا الحاله الوحيده بقى اللي يترك فيها السنن لما تتزاحم مع الفروض بمعنى واحد عليه اسبوع ما صلاهوش وعايز يقضيه طب هيقضيه ويصلي سننه ده السنن اكتر من الايه من فرائض يبقى كده على ما يصل السنة من يوم بيوم كده حيتعم فهنا بيقول إيه لما فات مع فرضه وكثرة فالاولى تركه هنا الحنبلة بيقوله أن من فاته صلوات يجب عليه القضاء طب واحد ما صلاش بقاله خمس سنين هيعمل إيه الحنبلة يقوله حيقتل خمس سنين إلا يمن الأربعة كده مش حامل بسه يقضل خمس سنوات وابن حزم قال فيه التوبة وهذا الذي رجعه الشيخ الإسلام التمية وكثير من العلماء المعاصرين قالوا وكفي التوبة أما ما فاته من صلوات إن أراد أن يقضيها فيقضيها إن أراد إنما لا يجب عليه القضاء هنا لما بيقولوا يجب عليه القضاء طب سيصلي خمس سنين كم؟ عندما بيقولوا هتقوم الصبح بعد الفجر ستصلي الشروق وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر يوم بيوم كده مش يوم مع يوم يعني ظهر مع ظهر وعصر مع عصر لا ففي واحد يصلي ازاي قلنا انا علي خمس سنين حصل لي الظهر ومعاه خمس صلوات ظهر والعصر ومعاه خمس عصر لمدة سنة يبقى انا كده خلصت اللي علي ماشي ده قضاء هقزقه إنما الحنابلله بيقولوا على الفور يصلي الخمس سنين يعني هيقوم يصلي لغايه ما يتعب وهكذا طبعاً في مشقة كبيرة. لو قلنا له كمان صلي النوافل، ده كده آه, آه كده حيموت قبل ما يكمل صلاة الله عليه. الراجل إحنا معلوش قضاء يكفيه التوبة. ويكثر من النوافل لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيه مطلقاً لتأكد. هو بقى سنة الفجر بالذدة هي الحجة الوحيدة اللي هي مش هيسب. وفعل الكل بالبيت أفضل. فعل الكل يعني كل النوافل في البيت أفضل الحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يعني المكتوبة لا تصلى في البيوت إنما هي لا تصلى في البيوت خير صلاة العبد في صلاة المرء في بيته إلا المكتوب ولكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا لأنية تراويه تصلى في المسجد أفضل أما السنن الرواتب تصلي في البيت طب أحيانا للإنسان الشيطان لا يستطيع الإنسان أن يصلي في البيت فالشيطان يسوي الله يأتي مثلا يقول سنة الظهر سيصليها لما روح صلي وروح ينشغل ولا يصلي لسنة الظهر ولا حاجة. وسنة المغرب وسنة أشياءها كفاء فالإنسان أدرى حاله. لابد أن يقارن بين حالتين يختار الأفضل لأنه لا يحدث مش مش عايز يختار سنة السنة أن تكون في البدة أفضل الأحوال فإلا ما يستطع فتكون في المسجد صليها في المسجد أحسن من ما فيش وإن أراد برضو أن يصلىها في المسجد فتكون بعيدة عن أعين الناس لما المسجد يفضل مثلا لأن الصلاة بعيدة عن أعين الناس خير من الصلاة في وسط الناس ويصن الفصل بين الفرض وسنته في قيام أو كلام تخلص الفرض وتسلم يستحب لك أن تتكلم الأذكار أو تسلم سلام الالتفات يعني. لقول معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرانا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج يعني السلام يعني والترويح عشرون ركعة جماعة لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة ضعيف رواه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال في الشافي شافي كتاب له اسم الشافي وعن يزيد بن الرومان كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وعن أبي ضعيف برض. عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ضعيف ده صحيح ان التراويح عدد ركعات التراويح. الجمهور على أنها عشرين ركعة والمالكية على أنها ستة وثلاثين ركعة خلاص اللي ورد عن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يصلون عشرين ركعة عشرين ركعة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هذا العدد طبعا عشرين وثلاثة وتر يعني ثلاثة عشرين ركعة وحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في رمضان ولا في غير رمضان إلا 11 عشر ركعة وكان بيطول كمان 13 ركعة فما الأفضل 11 ولا عشرين ولا 36 كالإمام مالك الإمام مالك قال 36 ليه لأن في مكة كانوا صلوا عشرين ركعة الترويحة أربع ركعات صلوا و2 ويريحوا يبقى في كم ترويحة خمس ترويحات فكان الصحابة لما كانوا ما بين الترويحة والترويحة يقوم يطوفوا كانوا يصلوا أربع ركعات ويقوموا على ما الإمامي ونقوم طيفين شوية على ما الإمامي خلص وكان إيه بيصلين أربع ركعات كمان فلما مالك قال نجعل مكان تواط ترويح خلاص يبقى كده ما بين الخمس ترويحات دول الحيبو كم ترويحة أربعة ماشي أربعة في أربعة بستة فوق العشرين بستة وثلاثين إيه 36 فكان الإمام مالك صلى تسع طروحات، تسع طروحات أربعة في تسعة ستة وثلاثين النبوي هو جعل الصلاف في المسجد النبوي تعادل الطاف في المسجد الحرام لأنهم كنش عندهم طاف ما كنش حد عندهم بيطف بالقبر ماشي كانوا بالكعبة بس. فإذا الأمر في ساعات فما الأفضل؟ العلماء المعاصرين قالوا الأفضل الشيء ما هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشق على المأمومين فيزيد في الحرم بيصلوا كم ركعة؟ عشرين ثلاثة عشرين بالواتر عشرين ترويح كلها وثلاثة واتر وهذا الأفضل في حقوقهم في الحرم لأن يصلي هناك ثلاثة مليون عشان يصلي الركعة بربع. هتبقى طويل قوي فجيه الإمام الملك فهد قسم المصحف جديد تع طبعة المدينة الجزء 20 صفحة ماشي ليه عشان الترويح لأن المصحف قديما كان مقسم الجزء كام 8 اربع ليه عشان الترويح برضه فكأنه هو تورد المسلمين على تقسيم 30 جزء 30 جزء دول 30 يوم في رمضان المصحف ما كانش مجزئ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابه ولا في عهد التابعين إلا في أواخر عهد التابعين جم قسموا المصحف على رمضان 30 يوم ب 30 جزء والجزء فيه 8 ارباع كل جزء في الدنيا فيه 4 ارباع بس صح الا جزء القرآن في 8 ارباع حسبين ليه عشان كل ركعة؟ يأخذ لها ربع ربعي بثمان رقعت وثلاثة إيه وتر لي واحد عشر وبعدين جي بعد كده قسموها عشرين صفحة كل جزء عشرين صفحة بحيث إن إيه كل صفحتين متقابلتين يعملوا إيه يقرأ حتى لو وراء المصحف تبقى صفحة يعني هادوا بقى الرقعة تأخذ صفحة مقسمة في دماغه وياه فهذي تقسيمات تقسيمات المصاحف بهذي الطريقة. فالافضل في الترويح لا تبقى 11 إن كان فيه مشقة يبقى 20 والامر في ساعة. وقتهما ما بين العشاء والوتر. وقت الترويح والوتر. لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترى. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. لحديث أبي ريرة مرفوعا. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والنصف النصف الأخير أفضل أخير أفضل من الأول. قول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا مضى شطر الليل. حديث صحيح. متفق عليه. وحديث أفضل الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والتهجد ما كان بعد النوم يعني القيام الترويح قبل النوم والتهجد بعد النوم لقول عائشة رجل الله عنها النشئة القيام بعد النوم قال الإمام أحمد النشئة لا تكون إلا بعد رقده. ومن لم يرقد فلا ناشئة له ناشئة الليل هي أشد وطأ أشد وطأ أي تثبيتا تفهم تفهم ما تقرأ وتعي أذنك ويسن قيام الليل لحديث عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاه عن الإث يقسم من المغرب إلى الفجر هتقسمه التلت ونص من المغرب للفجر هتقسمه تلت أثلاث تلت الأخير يبقى هو اشوف المغرب يدينا الساعه كام والفجر بتدينا الساعه كام وتقسم لا لو ما نمش متبقاش تهجد بقيام اه الفرق بين التهجد والقيام هو النوم لو بعد نوم تبقى تهجد قبل نوم تبقى قيام خلاص الفرق بين القيام الليل والتهجد ويأبى الله عز وجل أن يذل أحدا أذل نفسه له بالليل أن يذل أحد بالنهار أذل نفسه بالليل لا لا لا مش حدث ماشي فقيام الليل شرف المؤمن وحظ من الله عز وجل المؤمن وافتتاحه بركعتين خفيفتين لحديث أبي وريرة مرفوعا إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين يعني الواحد لما النوم بيبقى فيه كسل فيستحب ليها أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يبتدئ صراط قيام الليل. سيقول يا دا الواحد ما بيصليش ركعتين سيخففهم <تصفيق> كمان إيه اليسر طبعا ولا يقصد كده ويقصد ركعتين خفيفتين قبل أن تبدأ يعني آه ركعتين خفيفتين توقذ نفسك وتحل عقد الشيطان كان أبو هرير رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نصحه ونصيحه قال له إيه آه. أوصاني خليلي بثلاث منها أوتر. أن تهتر قبل أن تمام طب ما هنا كده معناه أن فيه هنا مخالفه هو سيصلي قيام قبل ما ينام الأمر في قيام الليل فيه موظومة اسمها النفحات القدسية في قيام الليل حد سمحها واحد من نقدي كان كتبه منظومة جميلة يعني اسماند فعازو فطسي ممكن واحد ممكن مجموعة جميلة هي مكتوبة وفيها نشيدية كان أبو بكر رضي الله عنه يوتر يصلي القيام قبل أن يعني وكذلك أبو بكر وكان عمر يتهجد قبل بعد أن بعد الرغدة بعد النوم فالامر في ساعة حسب حال الانسان. احنا في حياة هذه الحياة المدنية اللي احنا فيها الحياة بتبقى مضغوطة، وكثير منا لا ينام الا متأخرا، فلابد بد ان يعيش واقعه ولا يعيش ايه خياله. يعني ايه يعيش خياله؟ يعني هو يتمنى ان يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع فينفرط النظرة لا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل غير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شي حال ولكن الأمر في ساعة لم تستطع أن تستيقظ من الليل صلي قبل أن تنم هذا الأفضل واحد بينام الساعة واحدة واثنين وضبط قبل الفجر عشان يؤوم يتهجد لا بيؤوم للتهجد ولا بيؤوم للفجر ومصر على ذلك طب ما نقول له طب ما تصلي التهجد قبل ما تنام صلي القيام قبل ما تنام ولما تظبط الفجر هتاخد راحتك في النوم هتأعرف تقوم تصلي الفجر فيبقى ده المعقول وتركت الأفضل لشيء مفضول بدل ما تترك الشيء كله وإن أردت أن تتهجد قبل أن... قبل الفجر، الفاتر مبكرة فلا. لماذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أن يصلي قبل أن ينام لأن أبو هريرة كان متفرغ للعلم للعلم فلما ينام متأخرا يدوبك على مصاد الفكر فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينام إلا إذا أوتر يعني أن يوتر قبل أن ينام ونيته عند النوم واستحب أيضا أن ينوي عند النوم من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى وكان نومه صدق عليه ويصح التطوع بركعة قياسا على الوتش قال في الإقناع ما كراها إقناع لابن مفلح إقناع للحجاوي إقناع للحجاوي والفروع لابن مفلح الإقناع كتاب معتمد في الفقه الحنبلي ولكن المنتهى أقوى منه يعني لو اختلف مع المنتهى يرجح منتهى الأرادات وأجر القائد القاعد غير المعذور نصف أجر القائم لحديث من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف الأجر أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام آه لو واحد صلى بركعة مكروهة ولكن تصح غير الوطن ماشي مثلا فعل تصح ولا تبطل تصح؟ أبكروها وفي نهي عنها ولكن تصح؟ هن كأنها أولها. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. غير ما ورد تطويله كصلاة الكسوف. الحديث ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما وأمر صلى الله عليه وسلم بكثرة السجود في غير حديث. وعنه طول القيام أفضل لحديث جابر مرفوعا أفضل الصلاة طول القنوط رواء أحمد ومسلم والترمذي وعنه التساوي مكتوبة إيه طول القنوط أفضل الصلاة طول القنوط وعنه التساوي اختاره الشيخ تقييدين وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القرآن أفضل من ذكر الركوع والسجود ونفس الركوع والسجود أفضل من نفس القيام فاعتدل يعني كل وحدة فيهم فيها خاصية عن الأخرى فالإنسان يعتدل في الأمر طب التساوي وعنه التساوي تساوي تساي يعني القيام زي يحتدف يطور القيام يطور ركوع السجود. فلساني احتد في أمر يطول القيام يطول الركوع السجود. أصر القيام أصر الركوع السجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قريبة من ذلك. وتسن صلاة الضحى لحديث أبي راية أبي رو الدرداء رواهما مسلم. صلاة الضحى فيها أحاديث في فضلها كثيرة. منها أعظمها أن المسلم عليه في كل يوم ثلثمية ثلاثمائة وستون صدقة على قدر مفصله ثلثمائة وستين صدقة يؤديها يوميا طبعا أمر في شقة إماطة الأزعى عن طريق صدقة كلام محصة خلق صدقة فالإنسان يصعب عليه أحيانا أن يفعل هذه الصدقات كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه ركعتي الضحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأوابين حين ترمض الفصال ترمض الفصال الفصيل اللي هو ابن الناقة الخف بتاعه رقيق، ترمض الرمض اللي هو شدة الحر ففي وقت في النهار كده ابن الظهر بيبقى اللي بيمشي على الرمل بيتلا فيجي الفصيل بقى الفصيل الصغير ده مش عارف يقف على الرمل فبيسموه رمض الفصيل رمض بالضاد رمض من الحر عشان كده رمضان رمضان ف لما يقف ما يقدرش يقف فيجي بقى كل شويه يرفع رجله يرفع دي دي يرفع, يرفع, يرفع, يرفع يعرفوا ان الايه الوقت ده وقت حر جدا هذا الوقت هو أفضل أفضل وقت لصلاة الضحى صلت الضحى في هذا الوقت صلاته الأوابين اللي هي صلاة الضحى في هذا الوقت ويسن صلاة الضحى غبا غبا يعني عكس الدائم الغب عكس الدائم مش بيقول لك زور غبا تزدد حبا يعني لما تيجي تزور حد مش كل يوم تزوره زور غبا غبا يعني من وقت من وقت لأخر فبيقول تسن الزرافة الضحى أن تكون من وقت لآخر وليست يومياً والراجح أن المسلم كان يصليها يومياً ورد بها أنها في كل يوم على المسلم 360 صدق يبقى أكيداً هي يومياً فالراجح أنها تكون يومياً لا عليه, عليه يعني من النعم من شكر النعم ليس واجباً بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض لحديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعوها حتى نقول لا يصلي هذا ضعيف لكن أثار الورد غير ذلك تدل على أن صلاة الضحى يومية وأقلها ركعتان لحديث وركعتان الضحى وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كما في حديث عائشة وصلاها ستا صحيح كما في حديث جابر وأكثرها ثمان كما في حديث أم أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثمانية ركعات صبحة الضحى. لا هي لها وقت من من الشروق ووقتها ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال وقت الضحى من خروج وقت النهي يعني بعد الشروق بربع ساعة من عشر دق إلى ربع ساعة بعد الشروق. يعني أنت هتشوف النتيجة اللي فيها شروق حضيف عليها عشر دقائق وربع ساعة إلى قبل الظهر بثلاث دقائق خلاص هتشوف برضو النتيجة قبل ما الظهر يأذن بثلاث دقائق وبعض المحققين قالوا دقيقتين وترتشار سنين بالضبط يعني ولكن يعني إحنا خلأمنا عندنا الثلاث دقائق آه فاا وقت الناس اللي هو حين يستقل الظل بالربع صدر النار الجهن. لحديث قال الله تعالى ابن آدم اركع لأربع ركعات من أول النهار أكفك آخره. فو المسلم يجمع بين وأفضله إذا اشتد الحر لحديث حديث صلاة الأوابين حين طرمل الفصل. المسلم لابد أن يعني يحاول أن يجمع بين الفضاءي كله. يصلي ركعتها الضحى أول النهار يعني لو نحن عملنا يعني مقطع في يوم مسلم هذا المسلم شبهنا مذاكي مش عالونا مذاكي ماذا يفعل من أول الفجر ها يذهب إلى المسجد بعد أذان الفجر بربع ساعة ويصلي سنة الفجر أنا قلت ربع ساعة ليه عشان نخرج من خلاف الوقت ها تكون قلصت بعد ربع ساعة لا خلي مسجد آخر شو في الفكر ربع ساعة ويصلي السنة ويجلس يدعو إلى أن تقام الصلاة ويصلي الفجر ويجلس في مكانه إلى الشروق هذه الجلسة لابد أن يستغلها يا إما في الأذكار أذكار الصباح يخلصها وممكن يقول أذكار الصباح قبل الأذان قبل الإقامة يعني ويقرأ ورده آه ممكن تكون قبل الإقامة أذكر الصباح ممكن تكون قبل إقامة الصلاة يعني ممكن يا يقرأ أذكر الصباح ويقرأ ورده من القرآن لغاية الشروق وأذكر وأدعية إلى الشروق بعد الشروق حيصل ركعتين الضحى خلاص ويذهب للعمل وبعد وقت فاضي لغاية قبل الظهر بنصف ساعة أو ساعة دا وقت حين ترمض الفصل لغاية قبل الظهر ثلاثة دقائق يصلي كمان إيه؟ مرة الظهر يبقى كده جمع ما بين أول النهار هنصلّي أربع, أربع ركعات من أول النهار يخليهم أربع ركعات بعد الشروق. أربع بعد الشروء أربع ركعات بعد الشروء وركعتين قبل الظهر بكده ست ركعات وبعدين يصلي سنة ال الدو... بعد أذان الظهر يصلي سنة الظهر قبله أربعة وبعد الأذان بعد الصلاة يصلي سنة الظهر اثنين وبرضه وقت مفتوح لغات العصر يصلي العصر هو بقى في أحيانا يصلي قبل العصر وأحيانا لا يصلي يعني مش متابع يذكر الأذكار المساء ويحافظ طبعا على الأذكار طوال اليوم الأذكار بعد دخول الخلاء والأذكار المضافة كلها ويذكر أذكار المساء قبل المغرب ويصلي المغرب وسنة المغرب والعشاء وسنة العشاء وبرضه مذكرة أو طلب علم أو كده إلى قبل أن ينام يصلي ثلاث ركعات خمس ركعات سبع ركعات حسب ما ينشط من ورده اللي هيحفظه طبعاً بيحفظ في اليوم القرآن ويجعله ليه قراءة ويقراءة بالليل يعني يحفظه يصلي بالسنن ويقرأه وهو ماشي الشارع. ويقرأه هو فاضي يعني يكثر من قراءة القراءة من ذهنه كفرة القراءة القراءة من ذهنه دي تمكن تمكنك من من القرآن وتثبت القرآن في ذهنك أقوى من القراءة من المصحف فتجعل القراءة من ذهنك لهورت طريقة إنك أنت الشيء اللي أنت جديد تضيف إليه خمس أيام قديمة أو سبعة قديم. بحس كل أسبوع تنتقل من القديم إلى الجديد. بمعنى إنك تحفظ الصفحة في اليوم، هتحفظ الصفحة، وتسمع سبع صفحات. خلاص لمدة أسبوع. خلاص هتلاقى الصفحة الواحدة كررتها أسبوع. من ذهنك. تيجي آخر الأسبوع تكون الصفحة دي بقى تضيفها إلى وردك الأسبوعي. وردك يعني لو أنت بتقرأ بتخدم في الأسبوع يعني أضيف الوردك الأسبوعي. يبقى كده أنت بتعمل ثلاث حاجات تحفظ جديد وتسمع سبع صفحات قديمة أو س سبع ربع يبقى سبعة الوالك وتجعلهم في صلاتك سبعة الأدمزوم ولما تنتهي الأسبوع ببضف بقى الصفحة الجديدة اللي أنت هتحفظها جديدة هت إيه في صفحة جديدة انتهت يعني كل يوم بتزود صفحة لو أنت النرد السبت حفظت صفحة جديدة السبت اللي جاي هتكون خلصتها صح؟, صح؟ تمعتها سبع مرات وحضف إليها واحدة جديدة دي بقى اللي انت سبتها ضفتها فين في وردك اللي انت بتقرأ ورد القرآن اللي انت بتقرأه اليومي لما انت بت... بتيجي عليها تسمعها من ذهنك حتى نفسك بعد ما تكتب القرآن بتسمع القرآن كله من ذهنك نقول الأخير بكثرة التردد وكده. في شرطين للشيخ يحيى الغوثاني اسمهم طرق إبداعية في حظ القرآن ومراجعته داه تقريبا فيه 25 وعشرين طريقة لحفظ القرآن والمراجع طرق متنوعة اها موجود على النت متوفر جدا ومتفرق يحيى الغوثاني الغوثاني اسمها طرق إبداعية في حفظ القرآن ومراجعته دا تلاقي فيه 25 وعشرين طريق طريقة تنفعك طريقة لا تنفعك انت بس انت تعرف الخمسة وعشرين تختار منها واحدة أو اثنين أذن. وتسن تحيه المسجد لحديث يا أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وسنة الوضوء لحديث يا أبي ريرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال لا تسنى ها تسنى أنت أصدق الصرف الصرف صح الصرف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي القمعة فدخل رجل سليك الغطفاني للمسجد فقال وكان يتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد أذيت ولم يأمره ب بتحية المسجد العلماء قالوا إن هي صرف تحيت المسجد الذي استحدث. سنة الوضوء لحديث أبي ريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في, عملته في الإسلام فإنني سمعت دفنا عليك بين يدي في الجنة الدف حركة الخفيفة والسير اللين. اللي هي صوت خشخشة الأقدام قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي طبعا الحديث ده في معاني جميلة منها إن بلال وهو العبد الحبشي الذي كان يعذب في مكة عذاب شديد ما كانش ليه ظهر وكان يلبس أدرع من حديد في حر مكة حتى يصهر حتى أرجع عن الدين ولا يقول إلا لا إله إلا الله أحد الأحد حتى اشتهرت كلمة أحد الأحد دي على أنها رمز التوحيد والعزة حتى جاء أبو بكر فاشتراه وأعتقوا وكان المشركين يربطون رقبته بحبه ويعطونه للصبيان يلعبون به إذلالاً له وهو عب كان يعني لو أطعهم لم يكن عليه من الأمر ملامه، عب جليل ولكنه اختار هذا الأمر ولم يهرب منهم أختار. فأعزه الله عز وجل بهذا الأمر أعزه الله عز وجل في كذا موطن الموطن الأول أنه كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وده أشرف الأشياء أن يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم صوت بلال أصبح هو الصوت المسموع عند الأذان عندما يسمعون صوته يعلمون أن الصلاقة حانة وله أيضا منقبة عظيمة دليل على صدقه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع سمع خشخشة عليه في الجنة وهو حي ده معنى كده أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة هو حي ولكن هذا الأمر بشر له أسمعها الله عز وجل لنبيه حتى يبشره بسبب ما سبب ماذا هذا العمل بسبب أن بلال كان كلما يتوضأ من ليل أو نهار يصلي ركعتين بعد الطهر. توضع عشان يصلي خم ليل صلي ركعتين ليه. توضع عشان يصلي فرض صلي ليه. كل ما توضع. توضع عشان ما يصليش. ففرض الإنسان المؤمن دائما طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحفظ على الوضوء إلا مؤمن. فاستحب المؤمن كلما أحدث توضع ويصلي ركعتين. كلما يحدث يتوضأ وسلّم عليه إلا أن يشتك عليه فيكفي الوضوء عند صلاة فقط. فكان هذا أرجى عمل. بعض الناس يأخذون هذا الحديث ويستدلون به على أن أنا حر أعمل لأن عايز في الدين. أخترع صلوات لأن بلال عمل الكلام ده منين؟ مفيش مفيش شرح مفيش دليل عمل به. صح في عهد النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم يقل له صلى ركعتين بعد الوضوء ده هو اللي قال إيه؟ من عنده أن أصلى ركعتين دولا السؤال هل هصلهم مشروع ولا لا؟ هصلهم مشروع هذا صلاتنا فينا ولكن ازدادت هذه المشروعية فضيلة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يخترع صلاة نحتاج الأمر الثاني اللي هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة يجي واحد في ليلة النصف من شعبان ويصلي ويسموها صلاه النصف من شعبان هذا خلاف عن ليله النصف من شعبان هذه الصلاه مخترعة أم مشروعه يقول لك أنا زي زي بلال يا بلال كان كل ما يتوضى يصلي وانا كل نصف من شعبان اصلي نقول له هذا هذا دين الأصل ان بلال لما عمل الكلام ده عمل الكلام ده صلاة تطوع مطلقه يقول لك انا اصلي صلاة تطوع مطلقه باقي الامر الثاني اللي هو ايه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له اين النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقر لك بهذه الصلاه في ليله النصر من شعبان او ليله 27 رجب بقى من الصلوات المخترعة في الدين يبقى الأمر يحتاج إلى إقرار من الشابة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الامر في ساعه لان لو كان مخالف كان النبي صلى الله عليه وسلم رفضه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقرر. طيب لو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم قاله خالص، ونحن نعرفنا؟ لا. إذا الأمر في خصلة النفس، الإنسان يعمله مش ملام عليه، ولا يدعي أنه أفضلية إلا بإقرار. واحد هو بيؤمن النوم مثلاً الساعة عشر. قال الخاص أنا كل ما أؤمن النوم حصل الضحى، بق الضحى عنده الساعة كام الساعة عشرة. هل يدعي إن الساعة عشرة هي أفضل وقت للضحى؟ هو ده اللي نزبه. مثلاً، بيقرأ القرآن كل يوم بعد طلعة الظهر. ده اللي نزبه. إنما لو قلنا للناس يا إخواننا كل يوم الظهر تمسكوا المصحف تقرأم؟ لا، إحنا كده دخلنا في إيه؟ إن إحنا نكلف الجماعة بأمر واحد. مثال ساعات سعد نقول بكرة كلنا حنصوم وندعي. طب أنت كلفت الناس بما بما لا يشرعه الله عزوجل. العزوم عز هو الدعاء مربوط بالصيام. يقول لك الدعاء ويستجابت في الصيام ولكن أمر الناس بالصيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالصيام شيء إلا عشراء أو عرفة أو ما ورد فيه إنما لقيت عن صوب ثلاثة أيام وثلاث أيام ندعي فيه وكله بكرة صيام ويأمر الناس كلهم بالصيام بكرة تأمر بشرع فهذا هذه الأمور ممنوعة من أراد أن يصوم يصوم بكرة الاثنين وبكرة صيام اللي عايز يصوم يصوم واللي مش عايز يصوم يدعي أنا برضو لعل دعاء اللي مش صائم اقرب عند الله عز وجل بسبب اخلاصه من الصائم وهكذا يعني لا النفل المطلق في طول اليوم ما عدا اوقات النهي زي ما انت عايز واخد بالك النفل المطلق ده ليه وقت يعني كان الإمام أحمد رضي الله عنه يصلي ما بين الضحى الشروق الى الظهر مئة وخمسين ركعة وبعض الناس قالوا تلتميت ركعة صلي ده نفل مطلق وحر إنما بدعش ناس سنة ما قالش إن ده تلتميت ركعة دي سنة وبي يتنفل الله عز وجل بيقرأ القرآن في خلاص أنا بدل ما أقرأ هقرأه في في الصلاة يجعله ويرتم ويجعله يصلي زي ما هو عايز إنما لا أحد يدعي يستطيع أن يدعي إن ده شرع يعني شرع من الله عز وجل الله عز وجل قال من الشرع النفل المطلق يحطوا بطريقته بالليل بالنهار بعد الظهر بعد العصر واحد تاني ممكن من الظهر العصر يصلي واختفاضي فيه ولا يبداعي أنه هو الأفضل وهذه من البدع اجماع العلماء على أن التراويح في غير رمضان بدعا جمع العلماء آه أجمع العلماء ناقل غير واحد من العلماء على أن التراويح في غير رمضان بدعى ييجوا في العشر الأوائل مرة من نزل الحجة وصلوا في الشعبان وصلوا ترويح ها وقد فضله لا اللي عايز يصلي قيام لواحد يصلي إنما لا نجمع الناس على شيء لم يجتمع عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إجماع تجميع الناس على شيء ده ده أمر دين ينفعش إلا بدليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التراويح في رمضان، غير كذا مرضش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التراويح أو القيام في غير رمضان، ولم يجتمع الناس عليه إلا في رمضان، فو هكذا. إحياء ما بين العشاءين هو من قيام الليل، من السنة أن الواحد صلى قيام الليل بيبدأ من بعد المغرب، العشاءين اللي هما المغرب والعشاء. قام الإمام أحمد قياء قال الإمام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. وعن قتادة عن أنس في قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجة رواه أبو داود وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فلما قضى صلاته قام فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج رواه أحمد والترمذي هذا ايضا من الامور المستحبة ان هو يصلي ان ارد ان يصلي بين المغرب والعشاء وهذا يحسب من قيام الليل نقف عند هذا القدر نقول قولي هذا استغفر الله يكون في البركه قيام يعني قيام تمام طبعاً في قيام بس بعد النوم بالنسبه لي واحد و اه